اراك تحب علسا ذات غدر ابت طلاقها الاكياس وبتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى اذا مت انتبهت فكم ذا انت مخدوع وحتى مت لا ترعى عنها وحتى ابا بكر دعوت فلو أجبت الى ما فيه حظك ان عقلتا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 ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربر به كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وَإِنْ أُوْتِيْتَ فِيهِ طُولَ بَاعٍ وَقَالَ الْنَاسُ إِنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ فَلَا تَأْمَنْ سُؤَالَ اللَّهِ عَنْهُ بِتَوْبِيَةٍ عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتَ فَرَأَسُ الْعِيمَ تَقُوَّ اللَّهِ حَقًّا وَلَيْسَ بِأَيِّ يُقَالَ لَقَدْ رَأَيْتَ وَظَافِرَ تَوْبَكَ الْإِحْسَانُ لَا أَنْتُ رَاثُ بَلْ إسَاءَةٌ قَدْ عَلَبِسْ إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا وان القاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وان كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد ان علمت وان فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلتا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا لذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمتا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 وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأتا لإن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا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 ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها انت هدما وحص امر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى تفجتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا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 ولم اشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا ولم انشا بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أركقت بمن صحبتا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 لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فرضتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا أبا بكر كشفتا قل عيبي واكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا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 وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرستا وانت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذن شأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا